بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سورة القلم وسورة لحدن يسديد ترتيبت القرآن ككريمك آياته دون وكونن سورة دو من السور المكيه بيكم تهوى مكي إنك صدقت كقال لهن آيات سورة بسم الله الرحمن الرحيم نون Walkalamikalam Kankurtai, Yawama Yas to Runa Wahimala If to Korayani, Ma'anta Adugu Metihit, Bid Bati Rabika Alam Hadis, Bimajun andwal and Methid. Wa in the Laka waha kusunadil ajan and adjur Gaiu Mamnonin Kukala Gui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 مرك الله وحده كلنا نكره. قال إنك يوحى إلى قريء وأمّم لائق <تصفيق> شقراً أمددك بمقريء يوأله كلّه يوحيلي هاي إله مهدّيس بالنعمة ربّك لارمأها إله النعمة دي سدرتها الحمد لله رب العالمين مولد أجري وينو كلّ جواني نوالذين دقّن كارونه ودقّن ونأكسن في عن عيسى وحلي بل نبّغ خلوق دي صياغة كي تكوار خلوقه القرآن بيثي Navigaattorit ovat kuraanka. Markan navigaattorit ovat kuraanka. Markan navigaattorit ovat kuraanka. Markan navigaattorit ovat kuraanka. Ja ne ovat kuraanka. Ja ne ovat kuraanka. Ja ne ovat kuraanka. Ja ne ovat kuraanka. Ja ne ovat Ja ne Ja Ja والله بعطني يستجأل صورة لو إنت حروف المقدمة على جو باللام هالحرف لبحرف سد حرف أفر حرف شل حرف باو ببنا والقلم قلم كيفان كدرثي يوم ما شيء يسألون أي قرية ما أنت أديق متيت بالنعمة ربكها ربك جاء ربك بهدي سيا النعمة دي سب ما جلون النوى على المتين وإن لك كوحاقوس من هذه الأجرن أجري وغير ممنون هو كلا جو غير وإنك عادقنا على خلقن دقم بات كسغنت هي دقم عظيمين وين والقرانك فساتبصروا واركي دونتا ويبصرون وَيُبْصِرُونَ واركي دونان بييكم كيني المفتون في دنيسن يغاب اركي دون ان الربك ربك ربغا هو ربغا فلا توديه هيله وهكتل قادن المكذبين كوه بيني والدوه حج علا الهين لو تدهينه هداد قد بعده وفجدهنون يجن كود بعنه الميلد حدهاي سقط ما الله سبحانه وتعالى وحيله يحي خب جابا كله عده قمني عده قلوا عن الله باب مرك المكذبين تمر له هكتل قادن وحيدها ذي والنياهو فالميلد حاد سكون بانه انا جني إلهي عيد gudaahanada waxaa la ila afka baarkiisoo lagu wada sheekeyso ruux walbana waxa uu u qarsoon yahay oo wax kala damacsan yahay gudaahana leedahay waa dadid weey wax la dadid marka waxay jecelaan lahayd in la mudahnaato waxaan marka allah subhanahu wa ta'ala kuwa أعلموك أقوي بمن ضط ضلل عن سبيله والدري سكل نص وهو قال أعلموف عوجها بالمفتدين قوهم نص سذع درت هتفلاته الدع هيلن وهادع المكذبين قو حبيني والدو وحيت على الله هين لو تدهن هداد وده بعدد أفق باركيس كل شيء كيساته وفجدهنون إياهن كود معنا بدها ناس الله سمايسان ولا تدع هيلن كل حلافن كل أربضنا كلجي مهين الأدليه همازن حمبادنا ما شاء الله سعد بدن بنميم من اسقدد <تصفيق> تلك من ناعن من عبدا للخير خيرك معتدن حد قدبه قصي من قدام بيلاه عتل مدح عذك بعد ذلك تاكد زني من شيقه تا زنمده وحال الى كلنه يد نيفك ادغا كوتال برك مثكا كبري وحويه ادو علمات قار وحايدين ووليد بن مغيري يو دinka sa so لكن واخ كسو او سدا كو دقمها يلين nikha dar saban Ali peenali wa darban sidisaba in la rumaysur rabaayo Hakata Lakadan, yahay nin darbadan ha ka tala qaadan oo duliyah on la yadkhuluu jannata qattaat nabiga yid in namam jannama galo oo khayrka ilaahi siiyay aan bixinaynin oo cidna ku sadaqaysanayna amutadin had gudbay asim min dambiyiha utul madahad Zenim muhal looga jeeda calameysan oo zani xumaan ku calameysan marka sanamada waxa la ila kolmaha neefka adiga ku yaala yaal ila inta badriga ay yeesheen sida neefka adigu uu calameysan yahay yu kan xumaan ugu calameysan waxa kale oo la leeyahay ninka la sheegayo waa ninka sheegata oo aabihi cid aan hay sheeganaayo adu waxaad ka tahay ninka dulsaarka oo dadka goonida uga baxsano tilmaanta gaarka ah oo xumaan ku ku sifoobay hayelin balaleey walaa tudda hayelin kullu xallaafin darbadana kulligi mahin in odullee hammasin ham badana masha in la socdo bin nimeen isku dirdir dadka u kala warwaryooda manna indii dabadan oo cilin badan اثيم دنبيله عتل المدح ادك بعد ذلك انت كذبنا زنيمن كل له علما غارل نيكا سوو كبري نيكا كبري و سو سدا سو انت سو دنب او كان بان كان انو يهي ذا مال خوله كو صاحب يوبنين ويلل اذا تطلى مركز لغو دون عليه دشي ساتنا سا اياتهنا ايغا قالو و خدي اسعد الاولين و كو ير شي مركسيدا نيكه كبري صورة مدرس واقية شجع يسوع والولد ابن مغير لله نيكو ولا شبعنا لها أي كبري والولد ابن مغير سفدن كله مركشجع تم مركل لينا والولد ابن مغير ذابه نو نمهر كل اللي بالله جاوا إلا عربته اسمه هرسين تلام إستكبر هذا كان يواكبري يقول لك بري بأن كان إنه يهيب سبب تذا ذا مال ننحوه صاحبه يو ابنينا إذا تطلع مركل جد الأغريه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 laakiin waxa ka fiican in lay idahdo wan calaamayn Humaan sunteena xumaan baan ku sunteena dadka go'nibu ka noqonaya uu ka xumaan badan sida gafuurka uu ruuxna uga qarsoonay ila gafuurku ruux walbaha ugu dhowri Soomaa sida gafuurkiisu u qarsoonay sumada ku taala yaan xumaantii si wasakhriisu u qarsoonayn sanaasimu wanka alamayna kasunta in ala qudum gafur in anag balunahum wa imtihana in quraish kaba balunasa anu imtihanay ashabal jannati beerti nimanki sahibkaha idu waqti asamu ay ku dhaarteen lays rimunaha inay Berta goosanayaan musbixin wa barigi wala yasatununa manaso isatununo inshaallahu ma fadafu habayti kusoo wareegi alayha dushada daifun balaaya wareegaysa umr rabbi rabbiga xagiisa ka ahatay ay fa asbaha beerti waxay aatay ka sariim sidii wax la gooyo oo kalo la jaray fa tanaado way isu dhawaaqay iyagu beertay mooga musuxiina ku beertii ku kalaha in kuntumadaatiin sariimina niman goosanaya fanda lagu waxay way tagen waan ma yaguna iyada kaaftuuna ay siraysanayaan hoos isulaha alla yadkhula hayuna soogaa olla tukkureishetu, hallo, imtehani, sita datka, bertha, usahib, hallo, imtehani. O, bertha, muhallu, kyllä, imtehani, avar, jaddi, jaddi, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, Käyvän näin, kun se on liikettänyt. Entä kello on saada käyssen yli? Vielä siinä merkki kertaa hiljaa, ja hän ja hän ihäden, ja hän kuitenkin sanoo, että minä puhun kysymyksen kanssa. Minä sanon, että ishalla on mäinen, vaikka وهم مسكيني هونينوسوا قلين، واتصالا لنا سينيو، إن أنا قبلوناهم، قريش وان امتحاني، دبا وكل امتحاني، كبابلونا سان امتحاني، أصحاب الجنة، بيرت الدتكي أصحابكها، إذا وقت أقسموا أي كل لا يسر منها بيرت إني قوسنا يان، مشرحين وابرقي. ولا يستون من طوي الله مدين، فدافعوا حكوري عليه دشة الدايفم umr rabbika rabbiga xaqiisa wa hum iyaguna na'imuna ayhurdan fa asbaha barti waxay wa barisatay xalay kasarim sidiyado la jaray umadaw fatanadu way suud dawaqen musbahiina wa barigi umhay sidahden an ixdu kullaha ala hatukum barti in kuntum hadatiin sari mina ku wadday barth goosalaya fantalaqoway tagen wa hum iyaguna yatakhaafatuna ay siraysanayaan hoosadalka u dhigi oo ay alla yadkhulha yuna sogalin al yawma maanta alaykum tushina miskeenan wa gadoway kalehin ala hadd sid dagdagu qasadi u kalehin qadirin iyago beertii iney maksanayaan ay la iyago xukumaya iney beerta maksanayaan fala ma aray wa markay ti waddadi bayna somali beertii maashan فبالامثال ملون سنينه نحن انكم محرومون كل هوجيب قال ان صدكم كي او قيمه بناوحين الا لكم يا انا اذا كن الله اللهم اتسبيح ستانه لك شكر لله قال واحد سبحان ربنا رب غيا نزهن ان كنا انكم الظالمين بناوح نمنك بيرتي ما انت ان غسنه مسكين يونا انه way kaleen iyagoo ala haddi si xoog ah qasade iyo u kaleen qaadirin iyagoo isla waad waad kareysan beerti waad malkasanaysan markii persi arkeno intay wadadii soo qaada beerti arken warwaanuna wadadii waan kasoo leexanay meesha ma ahaayeen markaasi ay xusuusatayna persi taayo calaamoyin bay arkeen dad ayaan dareen la ni ku u fiicnaa wuxuu war markii horeba soo الله la dhahin allah ta'ala ku shukriya oo insha allah dha markaasi yidhahen subhana rabbina ilahi ba an zahab bi ilaaka dimanka beerta laha ee ku siraystay maanta yaanu قالوا حيدين إن أنا أقول للظالم لون وانصطنحي ورماشلو بيرثي بماهي بل ملئ سنينه نحن إنكم محرومون الدليله جيوا إنه هدد مسلويت هاي قال أنصدم كي وقف على وحيني ما مقول لكم يانا إن كلهن لولا تسبحون هدد الله تسبح ستان وتكون غريذاء قالوا حي سبحان ربنا ربك جيا النذان إن أنا وكلنا وحنا ظالمين هدد قردهن فقبلوا قبل بعضهم بركات على بعض قارك يتلا ومون يقوس عناننا أذى له هي أذى له أقبل وقابل بعضهم قارك على بعض قارك كلي يتلامون يجو إسعنا نناي قالوا حيد هذا يويلنا هو يو يو جي يجي إن أكونا وحنو هن ضاقين كوك كبيرين وحن أسار ربنا ربك جي يجو حوده يوم كرجهينا أي بدي لنا إنه نجوب تل بارتي خير وحكة خير بنا منها أيضا إن أنجو إلى الله الله نفقبونه ألا نقنينا ألا نجرينا كذلك سد سؤال sida qolada adduunka loogu cadaabay qobeertii u baxday ay uga baabadeen al-adabu horta waa sida adabka adduunku waa sida iyo waxan qureysho lagu diree abaarta weli لو كانوا يعلمون هدي ka baqilaayeen أو اننا نقول الظالمون والنسناء بل نحن محرومون قالوا صدقك وقيما بدنا نحول اقل لكم يا ان اذا كنتم لولت سبحون وردا دلو تحت وشك شكر لييد قالوا سبحان ربنا خبج يانا ذهن اننا كنا ظالمين بانوا فاقبلوا سو قابل بعدون باطكود على بعض يتولى قال يتلاومون يتولى يتلاومون يسعنان قالوا يا ويلنا هوغين اننا كنا وحانوا هين داقينا كو كبري wa qalaka bixway asar rabbuna rabbayahu wahu udhawyah ayyuba dilana inuu noogu badal khayran wakh ka khayr bad minha barta inna anaku illallahi ilaha hisanuraqibuna jarina inanan unaqanayna kadalika sida su al adab al adab وقال لك أن الله يكون عند ربهم رب يقول أكسي سوحوا هذه الجنات النعيمي نعمة الجنوية الله يقول لك أن نجعل المسلمين المسلمين تتعلم أن المجلومين الدنبيلياشي ما لكم حايدين هذا يوم كيف تتعلمونه سيادو حكومة إنه الدنبيلياشي المسلمين تسكمي ذهن محادو حكومة أما لكم سوحايدين سوغنه كتاب كتاب فيه ده يستدرسون أدك أقريدين إن الله كم إنه إذين سوغنه فيه كتاب كا. لما تخير وأن اللهяти أقام temps أ Peace فقط لما يذهب ما يقول sa الصعي إ verst температуra لما يتمامناπου أن عدة و calculated الذي يoba كله أيضا فسبب الله وإننا ello يبحث في حكم كما أنه إتي في أحد حكوم سلعوا لا ت 400 أنه إليهم وجد المخطرة أن تكون شخصًا لكيwanه الله هو إليه سبحانه واعلا كنا الله شد buyerًا وليه النعبة المعلقة muslimiinta iyo mujrimintaan isku mid ka dhigey caladi waxa lagu yiri maxaad u xukumeysaan in ay muuminiintiyo mujrimintu isku mid yihiin maxaad u xukumeysaa maskitaabada waxaad ka aqriideen waxaad idinku doontaan inaad helaysaan ba kitaab aad ka aqriideen mas waxaad isu gaad dar alla jursi sadado إنا المؤمنين تلاميذه كفى عينين عدد أمين تأجها بالوادي بالي إن للمتقينك هو الله ذب كبغوا حوسون عند ربيهم جنات النعيمين نعيمه جنات هذه أفنج عالم وحنه كلامي المسلمين كل مجرمين الدبليجاش ما لكم حايين هذا كيف تحكمونه سيادت حكمت أنسى لا إن اللي بدأ سويسكم يديه أملكم سوى كتاب كتاب O fiihi kitab kadhidi se tederusuna atkaa qridan. Inna allakum inu idin sukranadi. Fiihi kitab kadhidi salama tayyaron waha rabbatan. O durratan. Am lakum esuha idin sukranadi dar. Alina anag. O allah jushi sa dar kulleidhuna allah idin darthi. Dar sa su balqatun haldir. Ilaiyomi alqiyamati. O inta idin darthi. Inna allakum inu idin sukran alma Wahat waha taqumatan. Salhum balwaidi. أيهم قادى بذلك أرنتها زعيم ضمينه؟ أم لهم ما سوى حوسق نادي شركاءه، هو الله وحده دعوه سجارة وحصينة من يأوسق نادي، فليأتوا هاللي معدن بالشركاء مش شركات وادي، إن كانوا سادقين هديشون شيء، شركات وحصينة يسند الله عينه، هي العبادات اللو ناجينها على كنه، قيام هذا مركلة شو؟ بالشركاء ويا دلني، أم لهم ما سوى حوسق هو ألا لودع ما ملك لودع فليأتوا بالهلاج ما دينه أوي يعلم بشركائهم شركا ضادي إن كانوا صادقين حتى يشون الله هو عليه يوما مالا بالحس يكشف الفيده والله ظاهر العصاق سرت قرصونا يوم قيامه أهدين الأعين ويدعون وحلو يري إلى سجود سجود وفلا يستدعونا مكران مأودان خاشعة حالا يدل ليسنتها أبصرهم إندهال تراقوه محدب علي ذلة تزلي بعد بعلي وقد كانوا وحينا آهين يدعونك هو الله إلى السجود والسجود وهم يقولون سالمون أي نمت قسين الساعة قنت هذه لقاه الله فسر الساعة قوارد نذكر مرك مرك النباتات يصير تدتك النباتات كتماد يأنت مريها لفيدة دون دونه نال موجين ومله لقرن شنو دم بالموجين مرك مالين ثدود نذكر qiyaamada ay soo dhaahato wixii qarsoona oo qiyaamadii ciqaabti meesha la soo dhigayo bal inta sirta la faaydo waa asirti dhudhu ku wasir markoono balaay jirin maradii baa ku dadan markii balaay jirtay inta saa loo faayda agaha wax laga day maalinta sirta la faaydo bal maalinta sheek ba laye maalinta la dhig makaraan markii layda sujuuda yaa intii aan adoonka ku sujuudi jirin أمس سجوده دفية سماعة له لفر قديم باللفن قلنا با سيدا أوتاجم بون قلنا مؤمنين فيه سجود به قبله هوه مركي سجوده أدونك مركي شو جنب سجود اللوكر وياه مركي قف كأدونك سجود وياه قيامه مركي سجود الليله وهذا صرجاله ما هوه يوما معلم بالشاق يكشف اللي فائد عن ساقن سر ثيق الصورين wudcuna wa loogu yiri maalintaa ila sujuudi sujuud falaaysad cuna karimaaya oo on sumcaye u tukan jiray ama aan tukan bechin wuxuu noqonaya laf buu noqon khaashatan halay dilsanta absarum oo indhaha ay hoos u rogayaan tarhaqquhum dilla tuduli ruux marku rafaatay wal baharsan yahay wajigiis garan وهم يغنون سالمين اين مدك شنيين الا اعرفذرني ايده اني يوما من احد بيني بهذا الحديث القران بيني سنه سدرجهم وانو كاغادي يعني ميله اين اوغين من حيث لا يعلمون قاعد ماواد ما و سيده و امل لهم وان اسقي maxay leen in kadi dagartay iyo maamulkaydu mateenki xog badan way oo waxa ciqaabta loogu soo dadajin la yahay iyaga la fiirinayaayo meel aan even ba laga yimay iyaga adduunyada ku fiican oo iska faraxsan oo ba markali balaayada ku dhicwaya hada dadku dhana wasida allaahu wuxuu leeyahay aniga iyo quraanka ninka beenii balishuka iyo daahortu aduug faraha ka qaad aduug gaarsiisa ay ka qaad faraha san soo u yaani male ay ino ogayn baan iqaabta kaga keenayna way wuxu ogayn waan usugiyo iqaabta durba lagu soo dadajin maayay say adduunyada ugu qarqoma ama u toob kaaran baan wuxu ogay waxa layda wixii hoosa haal aan u maamulayo dibkii wa xog badan yahay iyo waman yukadibu be سنجزيهم وأن أقطع ثمنه، أعاقب وأن أكينه من حيث الله يعلم من ماله أن أقيم، وأملل الله وأن يسغي أعاقب والله يسغي. سأي سود دكتان أو يجون دكتونة أن يوجو داعم، إن كيدي دعرت هيد يماملك أيه، بتنكح حكم دوين. ما وحي كديدي أم تسالهم واحد ويدي سأجله، ما أجله دويدي سواي كلدي من مغرم yemudxaluna luuluseen am indee ma saagtooda waxa ah alqaybu wixii ma qan oo fahmayu qaybkiii ay soo qorteen markay ku diidan yihiin ma adiga oo jira weydiiso culayskay diidan ما واحد ويديسي اجران ما بعد ويديسي او فهم يوم من مغرمين عليسكا يمسقلونا للعلسيهين ويقاد لا انساسي كنا ديدينهم أما عندهم ساعكتودا وها الغيب واخ ما قانو واخ ايدو اوغيين واخا ان ادو اوغيين فهم يكتبون القيبكي سو نبي الله محمد وها لويري صبر لحكم ربك ربك حكم سو الصبر، ولا تكونها اهانك صاحب الحوت كلونكو نينكي وليقي لميدان نكوني اذ وقتي نادا و ضواقي وهو اسغ مخدوب و قلب خوق سنهي القلب خوق هو قف وحو كهد لانغارين ديبنا لو لا انت داركهو حدونا الله دبا قبانين نعمة من ربي هدين نعمد الله دبا قبانين لمن نبيده وخا لو سوطوري لها بالعراي بناك وهو مذموم و خيحي و عاينحي يا لو سوطوري فجتبه وحابت بادي ربه ربي ربي فجعل و من الصالحين و نبي الله يونس Jazira di, magaaladii Ninawa ayaa loo diray markaas uu caanooday intay is afgaran wayay uu iska tagay markaa doonbu foolay doon fiiba xuslaatay waxa laydhinin inaga inaa mid aan tuuro isagu u soo baxay qorigiisagu u soo baxay ku tuurmayna sadex goor markuu badda bartankeeda isagoo socda iyo wuxuu maqlay ee malaa'ikti oo hadlayso maqlay markaas uu dhiliila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin malaa'ikti baathir ya rabbi udad fagaa dha'if yaanu maqleyna wa adon kaaso wa yunus baalay muddo markuu ku jiray waxa la leeyahay afar san geedba ka kor baxay geedka yaqdiinka leena geedan calaanta waa weynay qaraaha ka dul baxay marka waa madmuuma marka leeyahay bananaankan ku soo deere waa madmuuma bananaanka luguma soo tuurin isagoo madmuume bananaanka waxaa lagu soo tuuray isagoo rabicil yahay yaa lugu soo tuuray waa xaalada wax la anfeyay marka ka soo kale hadno qoonino inta aad dul qada la leeyahay nabiga yaa lugu leeyahay cali sallallahu فاصبر صبر لحكم ربك ربك ربك حكم كيسا كوصصبر نباتذن اي كوهيا ولا تكونها هاهاني كساحب الحوتي كلون كان نكيو ساحبك اي كاللون كل قي اذا وقتنا داع او نواقاي وهو مكذوم اعلب خوخصيه كذم كوحالي لا قفك الناباتذن حوغلقب اذا وحوشكتان اي نتين وحوكاه لنا قرانين لو لا انت داركو نعمة نعمة هدين الدواقب النعمة قالين niicmada soo miray rabbigii iska taatay in niicmadaasi daba qabane lanubida waxaa lagu soo tuuri laa bil araaib bananaa waa weena madmuuman oo caayay yahay cebaalayay laakiin bananaanka waxaa lagu soo tuuray isagoo mahmuudan yaa lagu soo tuuray fajaba rabbuhu rabbigii ba badbaadiyo oo doortay fajalahu hukayal min salahiina qoladi hore قرياً ما شرته أنت على واجبه بذاده قوم يونس صحيح مركز دمن ووالسود والجسر عليهم يجيب الجسر عليهم وكل على الله درعي لا بد ولا لكن يجيب الجسر عليهم وين يكادوا إنه حال شأن يكادوا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين كويك فروج ألا لا يزلقونك إن كقول لجدان فأبصارهم عنده هذا لما سمعوا الذكر وحده مقلن ويقولون وحيله إنه لما جنوا أبو وليه ilee indhaha sida ay ku dhaban gaadheen baalay indhaha sida ay ku gu soo fiiqayaan indhi in kaabudsiyaan baba soo ra galalay noorka dambashada weeyshin saal aynu xaq qabo nabiga kaleey salaatu wasalaha in ruuxu isha la isku dilo nin la yiraahdo saal bin xunayfo saxaabiya oo meel ku meedhanaya yaan ja nyt meillä on lojaa. Mitä teet? Nika sanoi, että se on lojaali. Ja niin, että se on lojaali. Ja niin, että se on lojaali. Ja niin, että se on lojaali. Ja niin, että se on lojaali. Ja niin, että se on lojaali. niin, että Ja niin, että se on se on lojaali. Ja niin, että se Ja Subhanallah, marka ruuxi uu badbaaday weeynu xaalay shalay kaad u Aladina alladiina ku kafaruu gaalobay layjilquuna ka inay kaad siyan kugu lagdaan bi apsarihim indahora sayku dhowraya la ma samucud dhikr waxyiga markay maqaleen way quluna waxay leeyhin inahu nikan la majnu wa bu walanyah beelayhin huwa quraanku ma aha iyo waxyiga nabiga loo keenay illa dhikrun wanin iyo waxseegmalil lil khalq wa ma huwa quraanku ma aha إلا ذكر جوان مي للعالمين خلق الجوانين الله سبحانه وتعالى.